فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله